بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في وَهُوَ اللَّذِي يُحْيِي غمقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرص وَإِذْ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أَنِّي رسول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 فلما جاء وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متن نوره ولو كره الكاف الذي أرسل رسوله Yeah. Bo <try> ذلكم خير لكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها أنهر ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح طريب وبشر المؤمنين يا الحواريين كما قال عيسى بن مروان الحواريين من أون فآمن الطائفة من بني فَأَيَذَنَ الَّذِينَ آمَنُوا على عدوهم فَأُصْبَحُوا ظاهرين زانو نار يا ملي الحارين ان نن اوصاني الى الله كما قال ابن مريم للحوارين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار قائفة فأيذنا الذين آمنوا على عزوهم فأصبحوا ضائفة.